إننا الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ولعوذ بالله من شروره ونفسنا ومن سيئات أعماله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديه وأشهد أن لا الله إلا الله وحدهه لا شريكا وأشهد أن محمد عبده ونصوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورسانا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وطيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلحك في أعمالكم ويرفرك ذنوبكم ومن يطع عنا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه واله وسلم وشرو الامور انحرفتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هو امام احمد والترمذي بشانه الحسن عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال كان محمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يفلن نحتته فقيل له تذكر جنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا يعني وتبكي من هذا القبر فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال القبر أكبر منازل الآخرة هين مثل فما بعده أيسر منه وإن لم يذ منه فما بعده أشد منه ثم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ظلما إلا والقبر أفوع من فيا أيها العبد الضعيف هل رأيت القبور أم آنست كنقصور هل رأيت ظلمتها وحشتها الام انساك انسك باهلك والدروب والله ان الهم لشديد وانه لقريب من كل واحد منا وليس ببعيد قال سبحانه انهم يرونه بعينا ونراه قريبا عن ابي دريد رضي الله عنه عن النبي صلى عليه واله وسلم في حديث طويل وهو يصل لنا صورة من صور بعشة القبر وهوله يقول فيها إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعور غير خائف ولا مذلور ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا فيقال له هل رأيت الله فيقال ما ينبغي لأحد أن يرى الله في هذه الدنيا فيفرد له فرجة قبل النار فينظر إليها يعلم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقال الله منه ثم يفرج قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعبك ويقال له على اليقين كنت وعليه منت وعليه تبعث إن شاء الله قال أبو هريرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا خائفا مذعورا فيقرر له فيما كنت فيقول لا أدري فيقرر له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرق له قبل الجنة فينظر إلى زخرتها وما فيها فيقرر له انظر ما صرف الله عنك ثم يشرق له قبل النار فورجا فينظر اليها يحتق بحقها بحظا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه بنت وعليك تبعث ان شاء الله انها والله لحظات رهيبه حري بكل مسلم عاقل يخشى ربه سبحانه ان يتجهز لها ويعمل لها من قبل أن يفجأه الملك الموت ففي القبر عذاب وأي عذاب وفيه نعيم وأي نعيم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أو حفرة من حفر النيران لا ينفع الإنسان فيه إلا عمله الصالح روى الإمام المسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال يتبع الليث ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله يذهب معه أهله وماله وعبله وإذا الحمد والبنة وثبته الله تعالى وإن عين شرعا فلم يجد إلا ما قدّم فحينه إن يضنه الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا عندها إبن عازد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقبل الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضن الله الضالب الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبيه محمد فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا ولشدة الهون وكثرة العذاب الذي يكون في القبر فقد أشفق النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بالمؤمنين أشفق أن يسمع المؤمنون من عذاب القبر روى المسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعبت الله أن يسمعك من عذاب القبر الذي أسمع منه فلو أسمعنا الله سبحانه ما يجري في القبور من عذاب اليم لا هبد واحد منا ان ينسى له قرار ولا تعطل وان دفن ولا تجرى الا طالب الا قليلا فيا ساكنا القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا اين دارك الفيحاء الواسعه واين ديارك اللامعا واين رقاق ثيابك وأي نطيبك وبخورك ألسيت لقاء الله غدا قد مات الدين من قبلك ولم يأخذوا معهم دينا ولا برهما بل تركوا كل شيء خلفهم وانظر إلى من ملك الدنيا بأكبرها هل نراح منها بغير الحلق والكثني أين فرعا وجنوده أين قامون وكنوده أين النمرود وملكه أين أبو جهل وجاهه أين فلان وفلان قال سبحانه وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ماذا أعددت أيها المسلم ماذا أعددت لأول ليلة تبيتها في قبرك أما علمت أنها ليلة شديدة فكى منها العلماء وشكى منها الحكماء وشمر لها الصالحون الأتقياء كان الربيع بن خثيم رضي الله عنه ورعبه يتجهز بتلك الليلة ويروى عنه أنه قد حفر في بيته حفرة مثل القبر فإذا وجد في قلبه قساوة دخل فيها وكان يمثل نفسه أنه قد مات وقد ندم على ما فات ويسأل الله سبحانه الرجعة فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ثم يجيب نفسه فيقول قد رجعت يا ربيع قد رجعت يا ربيع فيزداد اجتهادهم وخوفهم ووجبهم من الله سبحانه ويزداد زهدا واحتقارا لهذه العاجلة دخل رجل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رئيبه الله فقال ذلك الرجل سبحان الله يعني أعجبه حال عمر بن عبد العزيز وأعجبه ملكه وعرشه وكرسيه وأبهته فقال له عمر وتبينت ذلك فعلاً أنت متأكد من هذا القول الذي تقوله فقال له إن الأمر أعظم من ذلك قد تغيرت كثيرا ولم تكن كذلك من قبل فقال له بن عبد العزيز الله تعالى وتأمل ما قال فكيف بك يا أيها الرجل لو رأيتني بعد, ثلاث بعد ثلاثة أيام وقد أدخلت قبري وقد خرجت العينان فسالتا على الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وانفتح الفم ونتم البطم فعلى الصبر وخرج الصديد من الدبر فسكت القوم جميعا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة وموعظة ما سمعتم إذ لها فقال لو تعلمون ما اعلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفروش ولا خرجتم الى الصعدات تجهرون وتصيحون قال ادس فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل كخليل الصبي الصغير من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنة في الدوز ومأواهم أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا بروان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محبنا لعبده ورسوله خاتم الأنبيان وإن المتصريك إن هذه الدنيا أحفر من أن محبها محب فهي لا تساوي شيئا ولا فرسا في ذلك السلام روى الترويذي عن سلّف سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح ضعوظة ما سقى كافرا منها شربة ماء فكفرة الأموال في هذه الدنيا ليست دليل الكرامة على الله سبحانه وكذلك فإن الفقر في هذه الدنيا ليس دليل الهوال على الله سبحانه وإلا لما بتلي سيد الأولين والآخرين بالفقر في الوقت الذي ساق الله فيه الأرزاق إلى إخوان المرضة والخنزير من اليهود والنصارى وغيرهم قال سبحانه وتعالى حاكياً عن الكفار أنهم قالوا وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن المعذلين قال سبحانه قل إن ربني ينسق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا صنفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملون وهم في الغنفات آمنون إن السلف الأولين من الصحابة وغيرهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أرواع المغفلة في الزهد في هذه الدنيا فهذا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عالشة رغي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في غيب من شيء يأكله إلا شق شعير في رف لي إلا شيء قليل من شعير في رف لها رضي الله عنها قالت فأكلت منه حتى قالت مدتهم فكبته ووزنته ففري وانتهى فرضي الله عنها وأرضاها وصد الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته في هذه الدنيا ما ترك ذي ولا ذرهما ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحة وأرضا جعلها لابن السبيل صدقا وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال ذكر عماركم الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقن ما يمنأ به بطنه ما يجد من رديء التمر ما يمنأ به بطنه صلى الله عليه وسلم وروى الشيخان من حديث خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الثاني صلى الله عليه وسلم ننتمس وجه الله سبحانه فوقع أدرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا وترك نمرة ترك جبة حقيرة فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلات وإذا غطينا بها رجلي بدى رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر شيئا من النبات الأفضل معروف ثم قال ومنا من أينعت له ثمرته هو يهديها منا من فتح الله عز وجل عليه من الدنيا وزينتها وعاد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اني لا اول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الجبل وهذا السمر الا ورق الشجر وهذا الصبر حتى ان كان أحدنا لا يضع الفضلات لا يضع كما تضع الشاء ما له خلق فضلاتهم رضي الله عنهم مثل فضلات البعير والشاة من قله اكلهم رضي الله عنهم وارضاهم وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قدم له طعام وكان صارما فقال كتن مسعب بن عمير وهو خير مني فلم يوجد ما يكفل فيه إلا برده إن غضي بها رأسه بدت رجلاه وإن غضي بها رجلاه بدأ رأسه ثم بسض من إلى الدنيا ما بسقه قال قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي رضي الله عنه وتره الطعام وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يبقي بجزيتها وكان أهل البحرين آنذاك أهل كتاب فسمع بعض الناس من قدوم أبي عبيدة ووجوعه من أرض البحرين ومعه جزية أهل الكتاب فواثوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح واكتظ المسجد فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة انصرت فتعرضوا له يعني أسرعوا إليه صلى الله عليه وسلم فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال أظلكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم شيء من البحرين فقالوا أجد يا رسول الله صراحة ما بعدها صراحة قالوا أجد يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أدشروا وأملوا ما يسركم فوالله من فقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما مصطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فاتو ذلككم كما لهلكتهم قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الدنيا زيف وان طلابها كذاب اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقي ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وكوتنا أبداً ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ذهرانا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر من ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسدف علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ما أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك